الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلف الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهددى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول المصنف رحمه الله باب في الشك في الطراء الشك سواء الاشتماعي فكل شيء تردد عندك وأطلحت ظنومه في نفسك بمنزلة واحدة فإنه شخص مثلا إذا كان الإنسان رأى شخصا فظنه شخص ما. إما أن يقطع بظنه فيراه عن أفتاد الحقيقة لا يمكن أن يكون غيره لحينه يقطع بأنه فنان فاهل يثبت استمعه باذنه فهو يقين ما هذا يقين واليقين كما يقول علماءه درجه من العلم القبطي هو 100% اليقين في النزاع اليقين الظن وهو الذي يكون بالمعنى الراجح مثل ان ترى شخصا من بعيد فترى فيه ابتساما فترى فيه ابتسام متعلقه بشخص تعرفه لكن هناك احتمال أن يكون شخصا اخر يشعر لكن غالب ظنك أنه فنان فتقول أغلب ظني أنه فنان هذا غلب الظن فإن كان الذي رأيته قد استوى فيه احتمالات بحيث احتمل أنه ظنان احتمل أنه غيره ولا مرتح لأحد الاحتمالين فهذا يفنى بالشكل وهو كما قال العلماء في جرجة 50% لا تزيد ولا فضل ليس لأحد الظنين نزي على الآخر فهذا يفنى بالشكل فإن نقص إلى الزرجة الضعيفة وهي التي تقابل الظلم الراضح يسمى وهنا فهناك وهم وهناك شك ثم ظلم ثم يقين فهذه أربع سراطب العلم تقدمت معنا في كتاب الطهار وفصلنا في أحسانه وبينا قواعد الشريعة التي تدل على اعتبار اليقين والظنون الراضحة والتي تدل على غدور إلى الأصل عند استواء الاجتماعين والتي تدل على إفقاط الظن الفاسس الأربع المرافق الظن الفاسس وهو الضعيف هذا ليس له مكان في الشريعة بمعنى أنه لا يعمل به ولا يعول عليه وللإمام العزي بن عزي السلام رحمه الله بكتابه النقيس قوائد الأحكام ومصالح الأنام كلام النقيس في الظنوم الضعيفة يسميه الظلماء الظنون الفاسدة والظنون الفاسدة لا تحتجر الشريعة إذ ذهبت الشريعة تحتجر الظنون الفاسدة لما استقامت أمور الناس ولما استقامت أحكامها لأنه كثير من الأشياء ظنيت على غلبة الظن حتى أنه أردت حتى أن الدماء في السباح والأموال في السباح والفروج في السباح كلها بالذنور الراجحة الدماء في السباح لو شهد شهدان أن فلانا قتل فلانا فلانا وهما عجلان مقبولان مرضيان قتل بشهادتهم مع أنه يختل أنهما أرضا لكن الاجتماع ضعيف ما دانت فهادتهما مقبولة وما دانا أجنين فإن شهادتهما مرضية سيبقى بها كذلك في السباح فإن الإنسان إذا خاصم شخصا في القضاء وقال إني عنده مئة ألف وشهد الشاهدان عدلا أنه أعطاه مئة ألف ولم يثبت ردها فإنه يحكم بسبوث المئة ألف في ذنبه فشهدوا شهدين من الرجال فإن لم يكون ردوا الله ثالثا ممن ترضون من الشهدان فحكمت الشريعة بضن مراته وأصطفت الظن المرجوح باجتماع المشاهدين في الطاعة واجتماع أنهما اختئان في قدر الناس واجتماع أنهما نسي أداءه إلى غير ذلك المرجومون المكتمين لكنها ضائفة وعملت الشريعة الظنوم الضادحة وأصطفت الظنوم المرجوحة والمرأة يعقد عليها الإنسان ويستخل فرضها بسلمة الله عز وجل ويأخذها بأمانة الله وأحكام المشاحية وهي في كثير من المسائح على غلقة المسائح كذلك أيضا بالنسبة لأحكام القرار فإنها لا تبنى على الظلم الفائدة ولا يحوذ فيها على الظلم الفائدة فلو أنه دخل عنده وصوات وشفكم بطير أنه طلق زوجته فإنه لا يزفد إلى هذا الظلم ولا يثبت إلى هذا الأسواق ولا يقوّف عليه ولو دخله هذا الأسواق الظلم المرجوح أنه حصل منه ظهار فإنه لا يثبت إليك ما لم يتحق يتحقق ويستيقل أو يغلل هراماً إذن الظلم الفاسق لا يعمل بها النوع الثاني الظلم الرابع عكس قلنا تعمل بجيش وتحكم به وذكرنا أمثلة النوع الثالث الظلم العلم القطعي فهذا إذا كان الظلم الراجع نبيه ثم من باب أولى المقطوع به بقي الراجع الذي سنتحدث عنه اليوم وهو الظن المتردد المحتمل الذي لا نذية لأحد طرفيه على الآخر بحيث يشك شكا نصوي الطرفيه فهل هل لقد زوجته او لمنطلق شك من صوميه الطرفين لا يستطيع ان يرد ان ما تلقى بالطلاق ولا يستطيع يرد ان هو كان صدر طلاق فهل يثبت على زوجته كذلك ايضا لو حصل هذا الشك في عدد الطلاق عدد الطلقات او حصل الشك في اثبات لا يدري عليه وقوع الطلاق أو نفي ما نفيه وقوع الطلاق فكل ذلك يكون فيه الظن متردداً حتى نقوط إنه شرك فلا نقول بوجود الشرك إلا عند اتواء الاحتمالين اتواء كاملاً كاملاً لا مذية لأحدهنا على الآخر بينا رحمه الله أنه سيذكر جملة من النتائب أن نتعلق في للطلاق وذب الشفوف في القناة يأتي على الصوتين الصورة الأولى أن يكون بسبب مرض يعتري الإنسان وهو الذي يعرف بالوسوات فالسوعة كانوا وسواتا قهرية أو وسواتا معتادا معه فهذا النوع الأمر فيه أوسع والله عز وجل ألغى إحسام الوسوسة وأمر المكلف أن لا يشتغل بها والمنظر على من يتريب الرششة أن يبزم أمرين هامين سيجعل الله له من فرد مخرجات أولهما وعظمهما ذكر الله عز وجل وخفرة الدعاء وباستعابة لله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم فهذا الأمر هو ذكر الله سواء بالاستعابة أو بالدعاء أو بأذكار القضاحة والنساء لا تكى أنه أعظم وأنجح أفضل ما يكون للموسيقين حتى أنه مضغد بغطرة مع هذه الأذكار فليعلم أنه إلا أن يكون لا يكون الأذكار بحذور قلب وقوة يقيد فيؤتى من نفته ويرفع إلى نفسه ويقوي يقينها بالله لأن الشيطان إذا ابتلى أكل الإنسان للوسوسة يحرك كل الفرص على أن يدعى للوسوسة أكبر من الله عزه وفي المضيارة بالله وأنها لا يمكن ما لها ولا لها علاج ورذلك تجد أن صلط على الوسوسة في مثل هذه الحالة قد والعياذ بالله بلغ إلى درجة اليأس لأن الشيطان في تصلط على قلبه والعيام به لكن إذا ظن بقرار في قلبه أن الله أفضر منها وأن الله أعظم منها وأن الله سبحانه وتعالى عليكم شيء قدير فإن الله سيظهر له فرقا ومحاطا فرق ولقد اذكروا بعض الصالحين بهذا البلاء حتى كان بلاء شديدا أليه في نفسه وفي عبادته حتى مع زوجه وأهله واشتكى إلى بعض أهل العلم فأمره أن يكون قوياً يقين بالله عز وجل وأن يشكر عمره إلى الله عز وجل فصلى ودع الله عز وجل قال فلا شعرت إلا وأنا أتشهد فسألت الله بفضل وإذا بشيء بشديد الحرارة في أسفل بدني يؤديه قال فلما ثمنت كان آخر عهدي بالوسط فما بقي منها شيء من وكان بحال حتى أنه كان بلغ به أنه يدخل للغسل من الجنادة قبل طلقة هجر بساعة أجيب ولا يخرج من دورة الله آدم الله إياكم إلا باقول عشان في ثلاث ساعات أو بساعة أمامة وهذا ليس جد فكان يجب أن يصلّى بساعة أمامة ولكن يصلّى عليه الشيطان بالأجيب فالشكى إلى بعوان العلم فالشكى إلى ربنا قال دعوه قال له اشأل الله قال سأل قال أبدا إذا سألت الله بسر إما الله لا يمكنه إذا سألت الله بيطينه إما الله لا يمكنه وسأل الله هذه المسألة وقال له أن تصني وأن تكتشعر أنك أمام الله أن تعدد الله كأنك ترى قال له انظر للنبي تشتكي إلي وأن تالت أمام تسرب لي حوادثك وأنا مخلوق ضعيف لا أرمي لك من الله شيحا فكيف وعند تقفت أمام ربك تشتكي عدد لك في الشيطان بطوة في يقين وفكة جاء إلى الله عز وجل وأرشدك الهنة قال الله توقفت وصليت فهي وقعت من المشافر إلى الغمرة فلما طاف القوار اشتكى إلى ربك ثم صلى ركاتي القوار قال وأنا في ركاتي القوار فأنت الله عز وجل وأنا مزيتي وشعر أني أنا من الله فتعلت الله بسدق وأن الله أكبر من هذه فقال قال كان الشيطان يكون مستخدم كثاب الله أنه قال له قال يعني أظن أنني سأسرش نجنونة إن شبسنا أجل وهم من أهل قلب. ومن أفاضح أهل جاء قال فلما فأنت الله أنا سعال بسدق وأنا في التشهد فشعرت بهذه الأمر الغريب في قدمي قال فَلَمَّا سَلْمَنْكَانَ آخِرْ أهل أَهْلِينَ مَخِرْ أَهْلِكَ وَذَلِكَ قَدْ اللَّهِ أَتِيهِمَا مِنْ شَاسِهِ فإذا سأل الله وذكر فوجب أن الله تتلقى فلا عليه أن يحسن الظلم فربنا أن هذه الوشرة تبنغه جرجة في الجنة لا ينالها كثيره من أكثر من الوشرة فيحسن ولذلك الشيطان يأتي لمرأة ويقول لها أو نبرجبه يقول له أبداً ما تأجرب لهذه الوشرة وهنا ونجي إلى أن دعف كل هذا العلم وضعف من, من الله يشيء التعامل بهذه الأمور فيقول إنسان لماذا يتعالها ويخاصمه ولربنا يغلب عليه فإذا كان مريضاً لا يغلب عليه ويغلب الذي هو أحسن لأن هذا الغريف يحاول معه في الرزق وبنين أن الله سبحانه تعالى أن يدعى له فرض ومخلصه فإذا استدام الأجهار والدعاء ووجد أن الرسل كان موجوداً من الأمور الطيبة والحبة التي ينبغي أن ينبه عليها من السريدها وأن يقال له لولا الله ثم الدعاء كنت ففي حال أشوء من حالنا لأنفسكم فهذا يجيب أن في الذكر لله أجوية في حيث يقال له يقول دعوت لو ما دعوت كان الأمر أفضل ليتشبه ويشف أن الذكر له سلطان على قبله وكذلك أن الله تعالى لا أكره النعام وهو أصدق حديثا وقيله فقال تقدسك أسناؤك فاذكروني أذكركم فقضت كانه وتعالى والذكر الله أكبر وهو أكبر منك بشيء فيوصى بالذكر فإن لم يجد بالذكر إن لم يجد أنه أثر فليتنه المثل ببعث اليقين فإن وجد أنه صدق وسأل فلربما أراد الله له خيرا لا يأمنه وفضلاً ينتظره بهذا البلد فيحتشف يعني يحتشف بالأجر أفضل الله أما الأمر الثاني الذي يوصى من التبري طبعاً بالورثة فأني أخذ بالأساس وهذا الأمر الثاني الحقيقة فيه جانبان هامان الجانب الأول من أفضل العباد وأحسنه أن يرتبط بطالب علم أو بشيء ولا يسمن فإذا أستاه ذلك العالم أو من عنده علم بصيرة يعمل في فتواه ولا يمتشف إلى أي شيء سوى يأتي مثلاً في شقف الطرق طلق ذلك أولاً ما طلقت فجاء إسر الشيخ يسألهم عن نسالة المسلسة التي وضعها قال لهم لا ما وقع الطرق يتقدل الفتوى بصدر من الشيخ لأنه بين الشيطاء وبين العالم فإما لنصدق الشيطان لنصدق العلم فإن صدق الشيطان اقتهوك الشاطئين واليارسين فأصلح حيرانا في الأرض ورذلك تجد من, من فلأ يبتلى بالورثة ويرتبط للعلماء أمره أرحم وأخر من الذي لا في يرتبط لأهل سنة فيرتبط لأهل العلم ويفتحسن للعلماء والعلمة والنشائف والمفتي إذا جاءهم من يعرفون أن فيه ورثة أن إذا كانت أوقاتهم وظروفهم لا تسمح أن يحيلوا على من عنده صبر وعنده تحمل وجلد أحرار لأنه سيصل العالم إلى درجة صعدة جدا لأن المرشف لا يمكنك حتى أن بعضهم الله في التي كانت تمر بنا يعني ممكن أن يجد نائم ويسألوا 120 مسأل لما يمر الله صلى الله عليه وسلم وعاخره تبين الباب كما يُعد إعداد دقائق للسلام ويقول زوجة الحمالية بشدة ما نجد يعني أمر ورشوات احتاج إلى إنسان عنده صبر وتحمل ومع ذلك نقول لأهل العلم وطلاب العلم ما أعظم جزائهم عند الله عز وجل وما أعظم خوابهم إذا استجعوا أنهم مزردون قربة المخروف بإذن لا زوجة وأنهم موسعون على إخوانهم وأنهم نعلمون صلاة بلائف والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخره فنظر رحيمة الله إذا كان العين في أحد الأشواء إلى الله وهو العلم الناس فلا فتأمره أعلى ومر فضع الدرجات العلماء ولا مال الدرجات العلماء في ذنب إلا بفضل الله وبالنزل هذه الكلاهات فالعلم كما أنه يرشع الإنسان لاجب أن يرشع سمنه وأن يضحف لا شمنهم ضغي من أما أن نبتل بشيء من هذا أن يشفق عليه علماء الذين عندهم مسؤوليات أعظم فأنيعلم أنهم يرتبطوا بأكثر في أشرة فيرتبط لمن دونهم لأنه هو أكثر فراغاً خاصة في هذه الأجنة التي قل أن تجد فيها من يرتبط العلم ومن يشتم الفتوى فإذا شغل العلماء أن يكون الجهاز بكل أمر أفعاد ولربما إذا ارتبط بعلم هؤلاء العلماء ربما أحرجه فقال له خلمة أو له أو تفرّف معه وتفرّفها النادي وعلي عن نفسه ووالله إذا يعلم الناس ما يجده هو أهل الحلف من تحمل المشاق والمسائل لا عليه عليهم فينبري أن يتفع صبره لأسره بالوصف فأجاء إلى العالم يختار عالم عندهم من, من فراغ الوصف ويعين على أن كان ثانية من أسجاب المهمة وقلنا إلى سائل هذا العالم وركضت به هناك أمر مهم جدا وهو أنه بمجرد ما يتعل العالم فيشفقه في, في الشيطان في فكره فثارة يقول له لن تبين للشيخ حقيقة تقول ما فهمني يعني يوسط في جانبا غير الجانب الذي كان فيه. فيقول له أنت ما وقعت بالشيخ فيرفع المسكين مرة ثانية ليعيد السؤال مرة ثانية, ثانية. لأنه يحب أنه ما أفهم الشيخ كما ينبغي. ولذلك كان بعض الغلماء المشايخنا رحمة الله عالم إذا سألهم يعيد السؤال يعيده مرة ومرة فيها معانا المسكس من سأله مجد ويقول له فهي أنت تقصد خلاق يقول له نعم فيعيده مرة كاملة يقولها أنت تقصد خلاق قال حتى تعلم أني سهيمتك فيخرج بفذر والشريط واثق أنه قد ذلغت بالإثنانة ودى الآل هذا الآل من شكمته ودكائه وذكرته فهذا فتح من الله عز وجل لماذا يقولون مطالب العلم عن الظلماء الذين لهم قدر راسخ بالعلم أبرز وعلى الله أفير مثل هذه الثوائد مع خدرة مع من العلم أمن هو أعلم في التفات أكثر فيركز العام في موضية السائل كان يقولون الفتوى لها فكر وهذا الفرق هو معركة السائل ومعركة المستفات فالموسف يدخل عليه اشتفات بأمور كثيرة فالذي يريد أن نقص مع الموسف في الفتاوى عليه دائما أن ينزل على من نفسه منذ ذلك المؤسس ولذلك يستشع قضر الجديد ويتحمل كثير ما يكون من هذا المؤسس ولا شك أن من أجمل وأصفح ما تكون من الدعوات دعوات أمسان حاليا لأنه يخلط من جنجه بكرم لا يعلم أن الله سبحانه يدخل عليه بكرم ويخلط عنده بنفسه غير النفس الذي يدخل به فلربما دعا له مرخان في قلبه دعوة تكون سبب ذكا عدد في ذلك فيحكفت في إذن العاوة فيوصلف له أنه ماء من العالم فيفرس على أنه يشعره أنه تهم القول كذلك أيضا ينبغي عليه إذا سأل العالم إلى سأنه المواصل أن يتأله هل بقي في السؤال شيء هل هناك دوار أخرى بعد مشاعشنا رحمة الله عليه كان يقول للمواصل إذا سأل المسألة يقوله له بسمه. أنت سألت عن كذا وكذا فيعيد له السؤال من رقل ثم يقول له اعلم أن الذي يهم في الفتوى هو الذي بالحق يعني ترى ما في شيء آخر احتاج مني لو في شيء آخر احتاج من أسل الحل خرج الموسف من عند الحالم جاءه الشلطان وقال له في جانب آخر من هناك يقول لي ما تهم عليك فإذا انتهى من قضية ما فيه جاء وقال له فيه شك أو في كلمة ما ذكرت له بالآله يرى يحتاج أن يرجع مرة خانا ويقول له فيه شيء أنا ما قلت له وهو كذا وكذا فلما يقول له الآله إن المهم في السؤال هو قل كذا وكذا وحارف على كذا وكذا شيء هذا يعلم أنه لا يؤكد شكرا فيعلم أنه منذب هذه الفتوى وأن الذي أجابه به الآله هو الذي أهي العلم نقطة أن يكون عند الموصل الشعور أن ما أفتاه به العالم هو الذي عليه العلم ولو كان الأمر على خلافه يعني لو أنه سأل وما تذكر عند السؤال إلا هذا العلم وفاعد العلم عن هذا العلم وقال لو زوجك الحلام فهي حلام لأنه ما تذكر عن موصل شيئا آخر فليس بمنذة والعمل على هذه الفتح حتى يتبين ما يناقضها ويخالقها ولذلك يقول هذا من ناحية الحكم القضائي نبينه بن الله الزجن إذا جاءه الشيطان وقال له كيف تستحل هذه المرأة وقت طلقتها قال سألت عامه وقال لي زوجتي الخلال فأنا أستحلها بما أستحل به أهل العلم فإذا أفتح يرتبط الأهل العلم ارتاح ولذلك إذا قل وجاءه الشيطان وقالوا كيف تصلي وأنت وضعك في مشكوك فيه يقول شعيك من يفضل عنه فأستاني أن الصلاة الصحيحة فهي الصلاة الصحيحة ألا ترى أن المتحاضة تصلي ودمها يجري معا وهي الصلاة الصحيحة شرعا فدل على حين الابتلاعات مطرونة بتقوى الله ولذا الله على لن ينال الله لهم ولا جماعة ولا يناله التقوى منكم ما دمع من موسيقى تقى ربكم فسال العالم واندم من المساله التي ائلم فاجيب بالجواب المنطبق شرعا فانه لا تعذب من لا في مسائل الادادات من قائل المعاملات يذل اكثر المره كل على هذا الامر أما الجواب الأخرى التي يغدى عليها من الاسباب التي تدفع الرشوه فعظمها البعد عن المضارب فربما احيب الانسان بالرشوه بسبب عقوق الوالدين أو قطيعة للرحيم أو أكل نال لمظلوم أو يتيم أو محروم فعليا أن يتفقد نسل في النظام فإن الله لا يغير ما بقلبي حتى يغير ما بأنفسه كيراغب نسل هل آذى أحدا؟ هل شكما أحدا؟ هل تكلم في عالم من العلماء فصلى الله عليه نسل أشغل عن أهم علم لأن لله عقوبا فلا جلت تذكر بلحوم العلماء والتراء الله الدنيا في هدف حفا أصدق لا يعلم بالله وكذلك لربما هذا مسلم أو قدف محصنة والعياب بالله أو تكلز عرض مؤمن أو نقل شائعة أو دم ولي من أولياء الله أو انتقص وحرق أو ظلم أو غمط فغضب الله عز وجل عليه فصلق عليه هذا الجلال فأشغله فيه. وغالداً لا يكون الجناء من الدين العمل فالذي يتلى بالوسط في دينه عليها المراقب لا يكون في أمور الدين ومن أعظمها ما يتصل بحقوق من الحق في الدين فالأنبياء والعلماء في عباد الله والإخياء فهؤلاء يتقي مضامنا فإنه من المجفر والمعروف أنه ما آدى أحد أهل العلم أو أولياء الله إلا صلت الله عليه في المسلم. فاشغله العبد لنا لاعشاء الله هو كل نديه الله وهو السميع العليم فالوساوس قدير ما تأتي بسبب المضامين ودنا بعض الناس في سلب الوسوسه فلمنا تفقد حاله وجد أنه عاقل لامه ومن من الناس يضيق الوسوسه بعد انقطع الاحسان الى ابي ومن من الناس يضيق الوسوسه بسبب موقف بينه وبين أبيه خصومه والعياذ بالله فأساعد إلى أبي أمام إخوانه أو أمام أولاده فنزلت عليه بهذه العقوبة والعياذ بالله ويعلم الله أنه أعرف فواضح الوسوس أن الناس الحق ووالدين فغيروا ما بينهم وبين ووالدين فرجعت أمورهم على أحسن ما يكون فعقوق الوالدين هم أعظم أصلاب الوسوس لأن الوسوس هو الشغل للإنسان فينا فغالباً ما تعتمي إذار للجنوب الحظيمة لكن من عقوق الوالدين وقطيعة الرحمة كذلك وربما جاء الرحمة بحاجة إلى مال أو يساعد أو معين مكروباً منكوباً مفتوعة فوقب على الرحمة منه وشأله وناخده بالله والرحمة وصرطه عن بابه الخاط خاصة أجعى عليك فعلى هذا ينبغ الإنسان احضر من المظامة لأنها من أسواب الافتلاء من هذه النمو كذلك أيضا علي أن يشتن الضم بالله عز وجل أن الله سيبع له طرد ومخض للصدقات وتقرض الله عز وجل بالطاعات ويتخذ ذلك بينه وبين الله عز وجل من الحسناء الطيبة لأن الله تعالى يتقبل الأعنام ويتقبل القعاء بالوسيلة الصالحة يا أيها الذين اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة فأمرنا أن نستغي إليه سبحانه الوسيلة ولذلك فدت الحديث صلى الله عليه وسلم أنه جعل, إنه جعل رفع من رفع أسواب رفع بلاء الوسيل الصالحة فقال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك إذا رأيتم فسوف القمر وكساف الشمس فصلوا واجعوا وفي رواية تصدق وفي رواية استغفروا حتى انجلي نادكم فجعل ما نال الصالحة وصيلة بذفع البلاء فإذا كانت دفع بلاء عام حفيفا إذا كان البلاء خاصا فإن الله لا يعجزه شيء وانظر رحمة الله إلى قول رسول الأمة صلى الله وسلم عليه وسلم إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الْرَبِّ فَمَا يُطْفِئُ مَا الله. الله أفضل وانظر إلى عبد المخلوق الضعيف إلى غضب في ذلك الحالة فما بالك إذا غضب الرب سبحانه وتعالى يعني المخلوق الضعيف إلى غضب الغالب ومنه هو قوة وصوله سلطة إذا رأيته غالب رأيته فرائح من هيدته فما بالك في جبال السماعة للأرض الذي لا يجد رشيك الحامد إلى غالب. ومع ذلك غضب له سبحانه يقول الله حديثة الصحيح إما الصدقة تطفئ غضب الغالب تطفئ غضب الغالب وإطفاء الشيء ذهابه في كلية فهذا يبن على فضل الصدقات وأنه من أعظم الوسائل وقرباته التي يتقرب ربه الإنسان إلى ربه فمن يتجد الوسوثة ونحن نفس العائف يتقرب الله على سجد الشلافة النمرة من الوسوثة هي الوسوثة العاربة والشخ العارب الذي يكون بسبب كلفء بكلمة ويدخل على الإنسان النسوان لا يدري هل تلفظ بها كاملة تطلق ثلاثة أو تلفظ بها لاخصة تطلق طلقة واحدة هذا شكه بالعدد او هل تلصر شك في موقود حتى رسالتان بالنشفة بالشكور في الطلاق وغيره يتمرجع الكلام إن شاء الله على هذا الدار المدسي القابل بإذن الله تعالى اصحى الله الأبي رب العاشقين يردقنا الإن النافع والعمل الصالح من عمس المنزل أحسى الله بإذن خضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء خضيلة الشيخ إذا قال لزوجته إذا قال لزوجته انترقت الله في انتظاره غير اللقود هل تأثدوا في المال أشابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير صلق الله وعلى آله وصحبه ومعنا إما بعد فإن المال يضلق على كل شيء له قيمة كل شيء له قيمة فهو مال ولا يختص المال فالناس تظن أن الأموال خاصة بالذهب والفضل ولكن في الشريعة دلت النصوص على أن المال عام شامل لكل شيء من الوقينة لما فبثت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نطاح بمال لا يؤدي الزكاة فمن ذكر الزهد والفضل والإبل والذكر والغنى وثم الإبل وقر وظنم مالا وظل على أن المال لا يستطيع في الذهب والفضة وكذلك جابت الصحيح من حديث الأعمى والأطرع والأبرد أن الأعمى قال للملك لما جاءه في سورة الفقير كنت فقيرا فأغنان الله وكنت أعمى فرض الله علي بصري فدونك الوادي فخذ مالي ماشي فقال الملك أمسك عليك مالك فقد أنجاك الله وعهلك صاحبه فقال أمسك عليك مالك مع أن ماله الأرض فقال على أن المال لا يكتش في الزهد والصدر ولذلك يقولون المال كل شيء إلا هو قيم قالوا سنني المال مالا يأم النفوس سمير إليه وتغواه وأيت الناس مالوا إلى ما عنده ماله ومن ليس عنده مال فأنه الناس ماله الناس لا تميل إلا ما عنده مال فسمي المال مالا لأنه نهوش تميل إليه وتهراه وتحبه فلا يخفص في الذهب الغذر فإذا قال لها إن صرحوا صرقت من مال وقفد الذهب للقصة من سعة هذا تخصيص ونية وناجعة من دينه وضع الله وأما في القضاء فإنه إذا قفد التخصيص وضي نفعه ذلك وقفن يبيه الله وبدء التشريق انهم حين الى العمره فصاروا لا بد لهم مرتدا عن الذين ما تركوا يصحوا في المكسون للتاري من العمره دون الكفره والضراء انما الطواف بالبيت الحرام طواف فاده ما يجب الله على رسولنا ونبينا ربنا وعلى اله بعد فقد اختلف العلماء رحمهم الله في العمره فجمهور العلماء على طحة العمرة من المكي وجوازنا ومشروعيتها له لأن عائشة رضي الله عنها كانت في مكة وأخذت حكم مكة ونزلت وطاحت وأحرمت في العمرة من أبنى الحل وهو التنعيم ورخص لها رسول الله عليه وسلم في ذلك قالوا فهذا أصل على أن من كان في مكة يشرع له أن يعتم ولأن المكية يتمتع اذا اتبع قول العلماء يدل على ذلك القول وعموم قول تعالى من تنفط العمره الى الحج فما قال ذلك لمن لم يكن اهل وحاضر المسجد الحرام يعني الهدي لازم على غير المكفي أن المكفي يتمتع فلا هدي عليه فاذا كان المكفي يتمتع فانه قطعا فقطع منه الجمره والقول الثاني أن المكفي لا يعتمد وشدد في العمره فيه وهو قول عند حنادن عن حمام الله اختاره بعض المتأخرين اختار هذا القول بعض المتأخرين. وكان عطاء رحمه الله يقول لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم كأنه يشبه ويرى أن طوافهم بالبيت أفضل من اشتغال الجهاد إلى التنعيم من الرجوع لأن العمر يقصد منها الطواف بالبيت من فإذا كانت هذه الخطوات التي تجدها إلى التنعيم استددها في الطواف بالبيت فهذا أفضل له فلو قيل من جهة العظمية ساغ هذا أنه قال له أما أفضل لها محطوفة البيت أن يشكر من التوافل أنه المقصود من عمرتي هو التوافل البيت لا أن معنى ذلك اكبرنا في عمرتي عليه ومنهم منها والله تعالى عنه أكبرنا في القبيلة في الشيء إكرار العمرة في خلاف بين العلماء جمهور العلماء على أنه من يجيز المسلم ينكرر العمرة في العام أكبر من مرة فهذا مذهل جمهور العلماء وشدد في هذا المثال الإمام الآلس وآلس رحمه الله دمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم من يعتمد إلا مرة واحدة في العام ولكن قوله مرتوح لأن هذا هو الذي شعله عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الإجزام إذا من المعلوم أن عمر عليه الصلاة والسلام نعدي به ولو قيل بضايا هذا لنزل أن الإسان في عمه لا يعتمد إلا جعاد ابن أتمر عليه الصلاة والسلام وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك العمل وهو يشده أن يفعله خشيه تعليف صرار عن الأمة ومما يقول على مشروعية تكرار الأمة ذنينان قويان أولهما هذا الحديث العمرة إلى العمرة بينهم ما بينهما العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان صلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مخسرات ما بينهما مش منذة الحذائف فهذا يدل على فضل الإكتار من العمراء الدليل الثاني وهو من أقوى الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى قباء كل خد ومن المعلوم أن مجيء إلى قباء كان يقصد خضيلة العمراء وأجر العمراء فدل هذا على أنه لا بأس ولا حرد على المسلم أن المسل من العمراء ولأن الأصل جوابها حقيا ذلك الدليل على منعها وتحرينها وجمهور الثلاث رحمه الله على مشروعية فكرار العمر وليس بذلك حد معين بحيث وقال كل أربعين يوم أو كل أسبوع أو كل عشرة أيام عمره في ذلك مطلق من الشر والأصل في المطلق المطقى على إطلاقه ومن أراد أن يطير فإنه منذن من بالدليل الذي يدل على ذلك التخليل والله تعالى السيد صلى الله سبيرة الشيء هل وجود بالمتمسح أن يأكل من هدن أم هو خاص في الخلاف من علماء رحمه الله اختار من العلماء ان الهدي شكر من شكر من شكر لمعمة الله عبدالجل على المتمكن ولذلك يأكل منه ويقوي هذا ما فبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل من هديه وقد نحر عليه الصلاة والسلام هدي حديه وهديه من بيت ثلاثة من فأكلنا عليه رضى الله عنه على الصحط طوله هناء الباقي الى 100 ثم امر بها فطبخت فسرد عليه قاص وصنان من مرقها فلو كان لا اكل من هذه لما اكل عليه قاص ولا من هذه قلنا في ابي امي صلى الله عليه وسلم حسنا فاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.